إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 عن عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب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 طانا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذو سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كل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 فَقَالَ اكْفِلْنِي هَا وعزني فِي الْخِطَابِ قَالَ لَا قَدْ وَلَمَكَ بِسُؤَالِنَ عَجَتَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّكَ فِي رَمٍ مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا فغفرنا له ذلك وَإِنَّ له عندنا لزلفا وحسن ما أب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم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 ولي يتذكر الألباب، ولي يتذكر أول الألباب، ولي يتذكر أول الألباب، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. اطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي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 أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له له لهم وملهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لآل الباب وخذ بيديك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن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 خالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مَا آبَ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما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 أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 Nmilläidät ja johd pouredetấy ja إِلَيَّ Näin on أَنَا نَذِيرٌ مبين. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ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 خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول.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 تعلمن نبأه بعد حين